بداية علامات حسن الخاتمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا احفظوها احفظ اول نقطة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا اله للا الله دخل الجنة فالذي في سكرات الموت اذا قال لا اله للا الله دخل الجنة هذه اول نقطة اذا ان ينطق الشهادة علم ان ينطق الشهادة قبل الموت ما الان هذه النقطة الاولى قول لا اله للا الله الثانية موت المؤمن بعرق الجبين، قال صلى الله عليه وسلم. موت المؤمن بعرق الجبين، بمعنى أنه في سكرات الموت يزداد العرق على جبينه. ها يصبح ينثر نثرا العرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: موت المؤمن بعرق الجبين. الأولى قولة إله إلا الله. الثانية بعرق الجبين. الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهيد، النفسي شهيد، الغريق والحريق هذا أيضا من حسن الخاتمة إذا كان مسلم. هذا أيضا من حسن الخاتمة إذا كان مسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بصدقة فختم له بها دخل الجنة هذا رائع لهذا أعلم رجلا وما يعني بلغ من الكبر عتيه كل يوم يتصدق بخمسة دراهم أعلمه علم اليقين يتصدق بخمسة دراهم يقول لعلي أدخل في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بصدقه يبتغي بها وجه الله حديث من تصدق بصدقه يبتغي بها الله ثم ختم الله له به يعني حياته حياته قال دخل الجنة ها من تصدق بصدقه يبتغي بها وجه, وجه الله ثم ختم الله له بها يعني حياته دخل الجنة هذا الرجل يتصدق كل يوم خمسة دراهم يقول ربما موت اليوم إذا اليوم غدا فيتصدق كل صباح خمسة دراهم كل صباح خمسة دراهم بالصندوق هذا الجمعيات يقول إذا موت أنا خد من هذا الحديث وهو حديث صحيح إذا قول لا إله إلا الله عرق الجبين أيضا صدقه أيضا موت يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر هذه أيضا كلها تدرج من علامات الساعة أيضا ثناء الناس إذا مات الميت وما دخل في هذا كله ثناء الناس عليه حسن خاتمة كما جاء رجل قال وكان وكان فقال نفسه وجبت وجبت أي وجبت الجنة قال أنتم شهداء الله في أرضه إذا عندنا عدة أمور كيف حسن الخاتمة بالسنة ما أعلم شيء آخر حسن الخاتمة بالسنة أول شيء هو من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هذه أول مسألة مسألة الثانية يموت المؤمن بعرق الجبين يعني هذا يظهر العرق الثالثة موت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة علم <تصفيق> الرابعة هو التصدق ما من عبد يتصدق بصدقة علم ابتغاء وجه الله ثم يختم له بها أدخله الله الجنة ثاني شيء هو ثناء الناس آخر شيء الخامسة ثناء الناس فهذه كل مجموعها من علامات حسن الخاتمة للعبد من علامات حسن الخاتمة للعبد والله يعلم طبعا